يقول على الله على الله تنفتح كل من غلقة على الله على الله تنفتح كل من غلقة وترى منه تتسجاد بيه على التفاح أنا اللي مداميعة تزبر على حلقة تخنقه وترقبها النواضر ولا قد صاح يمسى على ضيم ويصبع على علقة ولا يتقي لو نحظه حصات رزاح لكن لا وقف ما تنطح فلقة شلقة ولا منعوى ما عاد يسمع وراها منباح وإلى من عصب رأسه كما عصبة الفلقة علي الطلاقا يارد العلم بالمشواح بعيدة الهقاوي خلفها قوام من قلقة وردية العزايم خيبة انقام ولا طاح يهو نزم العيوم من ضيقوا خلقه وعسى فدوتي من ناطح الديب دون سلاح رفيقي من بار والعذر يختلقه هلأ به ليامن جاءوا كيفه ليامن راح لياجا أسوق المرحبة طلقة طلقة ولا راح ما راح تذهبه من المسراح ربع قرن وأنا وز من طيحة وزلقة خسرته كثير وفالتجارب بقت الأرباح مدام الأمل بالله والأبواب من دلقة فأنا كل ما ضاقت عليه قلت يا فتاح